لا. احمده والسلام على الصفحة ونعوذ بالله السروران الله سلام وضلله ومن يظلل سلام وضلله وأشهد أن لا إله من الله وحفظه لا سليس له وأشهد أن محمدا عنده رسول بلغة رسالة ودى العمانة فعلا. الله على سيدنا محمد على آمه وصحبه وصنع وعلى بعد سرح بالأمر عن المؤامر العالمية على مستاع وكيسة وخططهم وخطط رادع الله عليهم مخططاتهم لهدم الإسلام بعد كان هنا تقرير ليا مخطط بطريقه محاربه الاسلام ومحاربه والحركات الاسلام وكنا أسهل طريقاً لهدم الإثناء أن يجذدوه من القوة وأن يحطموا الشخصيات التي تقدمه للناس أكثر طريق هدم العلماء ومن عزهم ويمتن الأنف يعني كان كانت الحملة الشديدة على الإسلام في هذا القرن ومدروسة كانت الحملة هم لا يتعرضون للإسلام نفسي لأن التعرض للقرآن للتعرض للرسول الله عليه وسلم هذا يثير مشاعر الناس انظروا هذا الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه الناس مظاهرات ويريدون أن يقتلوا سلام الرجل لن تعرض للقرآن فالغرب قالوا لعملائهم في المنطقة إياكم أن تتعرضوا للمتنمنا أنتم قولوا نحن نحب الإسلام ونريد أن ننشر الإسلام وها نحن بن بن مساد ونسير ووزير الأوقاف هو الذي يرأس الحج وغير ذلك لكن نحن نتكلم عن هؤلاء الأفراد الذين يشغلون الإسلام هؤلاء المتعصدون المتطرفون الذين يشغلون الإسلام ليس الإسلام وهكذا فقط وإلا الإسلام على فاتح العين ونحن مسلمون نحن نتكلم عن المتطرفين ولا تتكلم ها طبعا ان بعض العلماء حاولوا ان بما يريدون فهاما ويريدونه شكرا نفسر هدفا كبيرا للطلابه لانهم قالوا نستطعنا ان نحطم كيان الازبر فإننا نكون قد جرينا مجتمعهم أقدم قرعة إسلامية في التاريخ ألساً الآن الأصدر وهو يخرج العلماء ووصلنا أن جيس خطى الضيور أن يحط النفسيات العلماء بأن يبقيهم دائماً ذوي أيدي سفلة مندودة إلى الناد بحاجة إلى الرميس وكيف أقصى ذنله الذي خطط للمناهج المصرية والمناهج العربية أخذت عن مرس كيف خطط لإقصاء العلماء عن مناصب الدولة فكيف خطط مين الليل نسلوك ومن كيف خطط أن يستلم القضاء وناس خريجي كلية الدين الجديد وهي كلية نابليون وهي اسمها كلية الحقوق كلية الحقوق وكلية الدين الجاهل الجديد دين جديد لكن اوقاته ليست منظومه انما هي منسقه تشيكا قانونيه الله يقول السرقه سرق في قائدهما وهو كل دين جديد تقوله سرقه سرقه السارق انه الله يقول الزانيه والزاني فجلد كل واحد منهما والدين الجديد يقول اذاني وذاني ان كان برضاهم الله وفي خير بيت الزوجيه هلا نطلع والله دين جديد فلو يتخرج من كليه الدين الجاهلي الجديد ها يشغل محكم قضاء المشايخ المشايخ لا لا يصلحون لنا نحن نريد الناس قانونيين خرجوا كل القانون كل الحقوق فأصبح الذي يحكم في الأعراض والدماء والأموال والنهول جورج وأنطوم وحنة يعني عندنا في الأردن حتى سنة 1950 ما كان يسمح لأي قاضي نصراني أن يتسلم القضاء الآن نصف القضاء في الأردن نصارا ويزير العدلية لفترة طويلة عندما نصراني حن خلق فتصور يكون كل مشاكل الناس وأعراضهم وأسرارهم بين يديه النصارى نعم مسؤول عن الدماء مسؤول مسؤول عن, عن الأموال مسؤول عن الأموال مسؤول الأم. عن كل شيء قاضي وفي مصر كذلك وفي سوريا كذلك يعني البلد الوحيد اللي ما فيه وضع النصارى أظن الصور بيجا فالمهم تخطيط ومشت المخططات المدارس استلموها تغيير عقليات الجيل مناصب الدولة استلموها السياسة الأدب الوزارة الجامعة الإذاعة الشارع المحكمة القضاء الأمن الجيش كله بعيدين وفهموه انتملوا من أصحاب اللحة ليه؟ أصحاب اللحة لا يصلحوا من السياسة لا ترسلوا لنا واحد لا يذكر يجي على امريكا. او لا يصفح الجنات او لا يرقوذ معهم كيف يعني عقليات جامدة هذه تريدون ان تسلموها البلد الجيش انتبه من المتدينين هؤلاء المتدينين اخطر الناس عليكم ليه؟ لانه لا يرضى بالباطل وانت كل كيانك قائم على الباطل ماذا؟ خلاص قال الله قارة الله اعقله خلاص مخشب ما بي لين انا كله يا اخي الظروف والمصلحة وما الى ذلك خذلك هاي مئت ألف درعة مصلحة بالله تريد ان ترفياني حتى لا امر بالمعلوف ولا انا عن المنكر بيت تعالي استني المزارة الوزارة في بلادكم حراح ليس انا استني المزارة بيت ايش بيتك ماذا تريد؟ انا لا اضع مشط لا دعوا ولا شرب المسلم تعان في عندنا ليله سهره مع سفير الامريكي واحكي كنيات وكل شيء اعوذ بالله اجي اسمع على جلسي فيها خرب طيب الامريكان يريدون ان يتفاهموا وما معنا على قضيه القدس على قضيه فلسطين على قضيه تسامحنا وياهم اعوذ بالله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى عضليا. بعضهم اولياء هو فالمسئ ان الحكايه تبعني معا والحكايه عندهم أنت عندهم انتم فلوس نسكتونا انتم سويتوا حمره يا عندهم النساء يغرر في غيره ماذا وهذا كله حرام عند الشياس وكله حرام عند المسلم ومن هنا يكرهون المسلم تراهية تحريمية لا يطلقونه أبدا لأنه لا يداهنه ولا يهادنه ومشت المسلمين وظنوا أنهم قد وصلوا في بداية هذا القرن دلوا ليس الدلوا جب كتب سمت الألسك في عين كتاب سمى وذر إسلام يعني أين يتجه الإسلام قال الإعلام بعيدين الصحف، الإدعاء، كلهم بعيدين التعليم بأيدينا إذا بقي الشرق ماضيا في هذا الطريق فضعا ما قليل فيصبح الشرق علمانيا كما نري لكننا ليزعدنا قضية القضية الأولى قضية الحركات الإسلامية لأن الحركات الإسلامية تنفجر انفجارا بسرعة والمسلمون لا يحتاجون إلا إلى طلاح دين جديد يلتقون حقا المعاهد الدينية هذه لا نستطيع أن نتدخل فيها فتخرج نوعية عقليات جافة لا سليم ولا تستليم يعني لا تتغوض ولا تتحول أسودها إلى غزلان وقروض لئن كل الاسود في المنطقه حولناها روض من اشد مسترف الا غذا او الى اكل مو ما نقوله لك طب ضوا وقت جتك جيت ظهرت حركة جديدة اسمها الإخوان المسلمون يقودها معلم بابتداء اسمه حسن البن ولا ندري هل تستطيع مواجهة الأحداث أو تكون الأحداث أعظمة منها وتجرفها وإن كل شيء بأي كل شيء ما يجري حتى طلعت طلع معلمها لابتدائي في المداية ما انتبهت الحكومة المصرية وما أعطته اتماما لأنه معلم ابتدائي وكانت تقدم تقارير كانت المخابرات تقدم تقارير لفارق يقول ماذا يسمع معلم الأولاد ماذا وهم لأنه قامت بينه أخذ الأول في دار العلو كله من رب على الإسلام والده محدث والده أحمد عبدالرحمن الزنة الذي رتب مثمد الإمام أحمد الأربعين ألف حديث نظر الأربعين ألف حديث ورتبها مرة ثانية ترتيبا ثقريا فقبل هذا الكتاب ما كان ما تستفيد من صدي ووصلنا باب الطهارة باب الصلاة كتاب الجهال كتاب العارية كتاب القبر كتاب الصر اعاد الصفاء اي واحد يستخدم ووضع عليه تعليق خرج حديثه والحقيقة يعني كان هدية هدية الزمان لهذا البيت من خيرة ما رأيت من كتب الحديث أربعين حديث وعيد ترتيبها لأن البخاري فيه ثلاث ألاف حديث مسلم فيه سبع حديث لكن هذا أربعين ألف حديث رتبت ترتيبا جديدا سفقيا وشرحت شرحا بسيطا وقدم وكانت مستابر بنا يساعد والده في إخبار هذا الكتاب وهؤلاء محدد من صغارين فبدأت التسير الدعوة وهم لما خرد من دار العلوم تقدم لدار العلوم طبعا حافظ القرآن غيبا كان يحفظ القرآن غيبا للامتحان كان يحفظ 17000 بيت شعر وكذلك مثلها من الاراجيز والنثر وما الى ذلك ولذلك انا وانا اقرا رسائلهم كل, رسائله كل رسائله كطر. كطر وتبعت رسائل ومتقريبا كل رسائل تقريبا قفط قفط فرضت فيها رسائل يعني هي عباره عن قطع فنيه في البيان وبعدها انتخر ماذا أخذ الأول في الأرى العلوم وقلت له يا شيخ حسن خرجت النتائج قرأت له مذكراته مذكرات الدعوة والتعامل وفي الإعداد يقوم الاثنين والخميث يقوم الليل و... و... انت رب نفسه يعني الله عز وجل عل... وهو علم مع تبه عالم محدد فعندما أنهى الثانوين وكان رؤي ترتيبه الخامس في كل مصر على مصر كله فالآن جاء دور الجامعة ما والده أن يدخل الجامعة ولا لو رأيت وهو جنب ربنا الله يسألنا يا حسن ماذا تريد من الجامعة؟ تريد أم تماري به السفهاء؟ أو تباري به العلماء؟ أو تصرف وجوه الناس إليه؟ واستخارات النية خالصة أو غير خالصة؟ هذا العلم لله فيجب أن يبتكون النية خالصة لله علمهم دخلت قلية دار العلوم فهوما خرجت النتائج جاء صاحبه لبشر يقول له يا شيخ حسن خرجت النتائج قال ما, ك... ما, هو... ما هي نتيجتي؟ قال أنت راسد في ماذكين فسجد شكراً بي فقال له صاحب يا شيخ حسن أنت الأول في دار العلوم كلها فسجد مرة أخرى الان الوظيفة الوظيفة وزير التربية والتعليم اخرج القرار يدخل المدارس بزي زي العلماء بالشنة وبالجهر ودارت مساجلات بين حسن البنة الطالب وبين وزير التربية والتعليم وقال للوزير التربية والتعليم لن تدخل المدارس بهذا الشيء قال ولم يفارق لي هذا واخيرا قال له إن كنتم تريدون أن توظفون حسن البنة فحسن البنة بحذا المن اما اذا كنتم تريدون ان توضفوا البدلة الرسمية فلن يلبسناها في البدلة البدلة الإفرانجية واخيرا الاول فتار العلوم اضطر وزير التربية المتصفة. رغم انه المعلم الوحيد في الجبهورية في الدور كانت مملكة المملكة المصرية الذي ينبس الجبهة والعمار لكن متافأ له بدل أن يكون أستاذك تهنوية الفاهرة و أرسلوه معلم للإبتدائي في الإسماعيل مكافأ أنا بالأمن وقف على أنه الأمريكان جبرد كافري اشترط على عبد الناصر و الحكيم عامر وزكريا محيط دين وغة فقط مريض ثلاث أشخاص تضرب الإخوان المسلمين ثم تضرب الأنصار وأن لا تمثوا أما نحن ندعمكم ونقيم دولة, دولة. قل وفق على هذا لماذا هذا الصخط العالم على الحالة هذا الذي أرجعني قليلا حتى أمثد لتلك النتيجة الشرق كله ماشي في الثيارة مخططات ماشي الإنجليز يحكمون الملتقة الإعلام غربي التربية والتعليم غربي القضاء الجامعة كل شيء في وما في حد ينبذ الى جريمة هؤلاء او يقف في وجوهين فوجدوا اناسا ينغفون عليهم عيشهم وينبهون الى متائبهم ومفضطهم فاين ارسلوا حسن البنة الى الاسماعيلية معلمين تدائر هناك بين عمال قناة السويد وعمال قناة السويد مع الشركة الانجليزية طول النهار في الشركة الانجليز يستعبدونهم ولساعة اخماش في الليل في المقه يلعبون الوراق ما فيه ماذا التخار والمقه وأن يلبس كما يريد الانجليز وأدي له تحية صبح لما يدخل المعسكر ولما يرجع يرجع حاسباً بتحية كذلك جاء حسن البن وبدأ يدرس في مدرسة إسماعيلية الابتدائي أولاد فضاء وهو يرى الإنجليز يمتصون دماغ شعب المصر ويستعبدونه وقائد القائد الإنجليزي في قناة السويب هو الذي يحكم البناء قال علم الله كم سهرنا من الليالي والخليون هجعهم ونحن نفكر بحال هذا الشعب حتى يصيض بنا العمر إلى البكاء كيف فماذا ماذا حصل؟ حصل البناء بدأ يتواجد على المسجد المسجد ليس فيه اي شاعب في لكن شباب شباب مع الانبليز تنهى في, في الشركة وتجدوا اثناء العمل يرسلوا يأتي بطعام لكلبه وكمس تحت الكلب و لما يتسلل يرسل وراه وصير ينكت عليه واركس وعوي وملاحف وما إلى ذلك يجريده فهذا ما في كيف يريده أن يطلق المرشبة لا يتوني للمسي تجمعهم المقام الى منتصف الليالي قال يجب ان نرزوه في المقر راح كل يوم بعد المداثين على المقر يطلق في الجهة او في الجهة الشهر يقود يلعبوا الورق في البلوز والدخان والحشيش وقاعد على جهة تفكر كيف ندخل الى نفوزه وعرف انهم بساطات وعميون ويحبون الكفر كفر ابو زيدي وقصة الجزير وقصة الكلام وقصة التغريبة اقتنى هلال وقصة فجلس الجنة فاطل سيد الشيخ اصطبوله شاي قلنا انا لا وزيد شاي فرم بس قادم بتحددكم هالكفر ايه قلهم عايزة حددتكم كيف الزير انتقم لأخوك ليه؟ من جساد تعرف؟ آيوة! طيب حطوا الورقة حطوا الورقة ويبدأ بقصة الزير وقصة الزير المعلقة وكيف ناقت البسوط وكيف انقتلك ليه؟ وكيف كتبت بدمه؟ أخوه يزير عمرك لاب صالح وما إلى ذلك بيقذن المعرف وهو يحدثن عن الزيت يقول هم بتسمحوهم هروحوا في الدورة يذهب يصلي في المسي يقوله تقبلاش نبدأ دور الزيت يعني الشيخ ها؟ مش أن يكمل القصة رصالي عليهم <تصفيق> لعب الوراق هذي اول خطوة بعد اسبوع قالوا احنا بدل ما نترك الشيخ روح بحاله على المسجد لماذا نروح معاه؟ نروح معاه انصني ونرجع عالك بدأوا واحد واحد ها؟ واحد واحد يوقفهم <تصفيق> الى المسجد بعد فترة صارت المقاهي تخرج من صاحب القهر تتلتقى وين زباينة الزباين تبخل منها اخذتوا حتى الزنة واحد واحد فلما صار معظم مصلي قالهم بات الملك وانت من المقهر ليه احنا ما ينوم بالقصصات في المسجد قالوا اه الله يوم فنقلهم من المقهر الى المسجد فدعاء يا ربي وين هؤلاء الانجيليز الفاقطين ينطفق